و إذ أنتم باللودة الدنيا وقوم باللودة الخوف وروك بأس فلا منكم توم في الميعاد ولك ولو تواتم لقتلب في الميعاد ولك. done up I'll إذ يريكه الله في منامك قليلا ولو أراتهم كثيرا لفجلتم ولفناظعتم في No, he's وإلى الله ترعجعه گیری دنیا، لطفاً آن Allah well, will be mine wa za a naaw ti si ni na ka kwaana si bay إِنِّي بَرِيءٌ مِن كُمْ وَقَالَ إِنِّي kappa na naika nu eu orribu من ينقض why أيها الإخوة المؤمنين استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة، وما تيسر من سورة الأنفال تلاها علينا فضيلة القارئ شيخ شعبان الصياد، والآن يعلق على هذه التلاوة بالشرح والتفسير فضيلة الأستاذ الدكتور حسن عيسى عبد الظاهر. الحمد لله.